يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقى إلى مريم ورح منه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقى آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَصْفُووا ثَلَاثَةٌ إِن تَنقَصُوا مِنْهُ وَلَكُم إِن سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض Altyazı M.K.